أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق الخمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرّ وَلَا قَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجذاف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا الماء على أمر قد قدر وحملناه بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابه ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكِر كلبت عادو فكيف كان عذابي ونذور إن أرسلنا عليهم ريح صر صرا في يوم نحس مستمر تزع الناس جاز نخل مقطع فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسفن القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت ثمود بالنذر تقالوا أبشر نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا فِي ضَلَالٍ وَيَسْمَعُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كِتَابٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكِتَابُ الْأَشِر إِنَّا مُرْسِلُونَ قوات لهم فترقبهم واصبر ونبئهم انما الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ما أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكأنه كهش من المحتور ولقد يستغن القرآن للذكر فهل من مدد كذبت قوم لوط بالنذر ثَلَّنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّدَيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنَّا إِنَّ بِمَا نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَآذَرَهُمْ بِقَوْشَةٍ ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر فهو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 بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ إِنَّ الْمُجْلِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُرُرُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّانِ عَلَى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 مستقر ان المتقين في جنات ونهر في مقعب صدق عند ملك مقتر